يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا wa ahsana matila wa yawma tashaqqaqs samaa'u سيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا كل نبي وكفى بربك هاديا ونصيرا